وما يذكر الا اولو الباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للامام القرطبي يتصفحه معكم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 توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى الحي القيوم في بدايات آية الكرسي وهي الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك أوضح الإمام أن قوله تعالى الحي القيوم نعت لله عز وجل وقال إن الحي اسم من أسمائه الحسنى ويقال إنه اسم الله تعالى الأعظم ويقال إن عيسى عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء يا حي يا قيوم وأورد الإمام اقوالا أخرى تدور حول نفس المعنى يا حي يا قيوم سبحانه وتعالى يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام هي بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: القيوم من قام أي القائم بتقدير ما خلق. قاله قتادة، وقال الحسن معناه. القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها وقال ابن عباس معناه الذي لا يحول ولا يزول قال أمية بن أبي الصلت لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره مهيمن قيوم والحشر والجنة والنعيم إلا لأمر شأنه عظيم قال البيهقي ورأيت في عيون التفسير لإسماعيل الضرير تفسير القيوم قال ويقال هو الذي لا ينام وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الكلبي القيوم الذي لا بد له ذكره الأنبار وقال الشاعر إن ذا العرش للذي يرزق الناس وحي عليهم قيوم ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس في قول الجميع والنعاس ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوما قال الشاعر يصف امرأة بفطور النظر وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم وفرق الضبي بينهما فقال السنة من الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب وقال ابن زيد الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على أهله قال ابن عطية وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب وقال السدي السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان وبالجملة فهو فطور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن في حق البشر. وننتقل الآن يا إخواني إلى قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض أي بالملك. فهو مالك الجميع وربه قال الطبري نزلت هذه الآية لما قال الكفار ما نعبد أوسانا إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال ابن عطية والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون في من لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين أو وصل ولكن له أعمال صالحة وفي البخاري في باب بقيه من أبواب الرؤية أن المؤمنين يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وهذه شفاعة في من يقرب أمره والأنبياء يشفعون في من حصل في النار من عصاه اممهم بذنوب دون قرب ولا معرفة إلا بنفس الإيمان ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الخطايا والذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياء وأما شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في تعجير الحساب فخاصة له صلى الله عليه وسلم وقد بين مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا، وكأنه رحمه الله لم يقرأ وأن الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان شفاعة في من لم يصل إلى النار وشفاعة في من وصل إليها ودخلها اجارنا الله منها فذكر من حديث أبي سعيد الخدري ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله ومن الجسر قال ضحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويذ الخيل والركاب فناج المسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نسف ساقي وإلى ركبتي ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دي نار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقولوا رجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقولوا رجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا وكان ابو سعيد يقول ان لم تصدقوني بهذا الحديث فاقراوا ان شئتم قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما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 ائذن لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذلك لك او قال ليس ذلك اليك وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لاخرجن من قال لا اله الا الله لا اله الا الله ما قاله لنا الامام اليوم يا عم يطابق ما شرحته لي بالامس ويؤكد ان كلمة لا إله إلا الله لا تعادلها كلمة أخرى وهي نعمة أتاحها الله لعباده من المؤمنين نعم يا ولدي وقد أخبرتك بالأمس بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما من أن مناديا ينادي من تحت العرش أيتها الجنة وما فيك من النعيم لمن أنت فتقول لأهل لا إله إلا الله وأنا محرمة على من لم يقل لا إله إلا الله نعم يا عم أذكر هذا جيدا ولكنك يا ولدي لم تعرف بعد بقيه ما قاله ابن عباس وما هو ذاك يا عم هو ما تقوله النار اعاذنا الله منها يا ولدي تقول لا يدخلني إلا من أنكر لا إله إلا الله ولا أطلب إلا من كذب بلا إله إلا الله وأنا محرمة على من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثبتك الله يا بني على قول لا إله إلا الله